بسم الله الرحمن الرحيم لمن كون اللذي لك من أضل الكتب رسول من الله يتلو صعفا مطهرة فيها كتب قيبة وما تفرق الذي نا أُوتُوا الكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاء يا الله ذا كل صين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خادر فيها لولا انهم شر البريه إن جزاهم عند رب جنات عدن جن عند الله واليم الى بي نمري اين غريتن قلبي إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفه فقلبي أنت تعرفه فقلبي أنت, تعرفه فقلبي أنت تاری کوگو غبر. أنت غفر أنت غفر أنت غفر يا مسبل السطر أنت سطر.